هجوت محمدا هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا ضروا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء